بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومنهم ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرتهم يوقنون أولئك على <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء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 بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِ زَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ نَّلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إذا قيل لهم قالوا الى شياطينهم قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم جَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا هَذَ اللَّهُ بِنُورهِم وَتََكَهُم فِي يَظُلماتِ الل ل بَصِرُون صُّم بُكمٌ رُمي فَهُم لا يَرجِرُون أَوكَ صَيبٍِ مِنَ السَّماءاءِ فِيهِ ظُلماتُ وَرَعدْدُون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناؤا وانزل وانزل من السماء مَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ وَادْرُكُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا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 وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن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 ونسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم لسماء كلها معرضهم على الملائكه فقال ان بيوني فقال ان بيوني تَكْتُمُونَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا وَاستَكْ بَرَ وَكَانَ مِنكافِرين وَقُل النَّ آدَ مُسكُل تَوزَوجكَ جََّ تَ وَكُل مِنهَا رَغَدًا حَيْثُ شِمَا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 وَلَكُمْ فِي لَهْوِهِمْ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ لَّابِثِينَ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قل انهبطوا منها جميعا فان ما ياتينكم مني هدى فمن تابعه ودائي فمن تابعه ودائي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَبَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي الذي انعمت عليكم واوف بعهدي واوف بعهدي اوف بعهدكم وان يا ترهبون وامنوا بما ضِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا أَوْلَى كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتامرون الناس بالبر وتن سَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّ يَقُولُونَ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِم الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَالاتَّقُ يَومَن ل تَجَزينَفسُ عَن نَفْسِ شَيْ أَو وَلَا يُقُبًَا وَلَا يُقُبَنوا مِنْهَا شَفَعَةُ وَلَا يُخَذُ مِن هَا عَدْنُ وَلهُم ي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا تينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نومن حتى نرى الله جهرة فَاَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ دَعَسْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّ النَّاعِي عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى قُولُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا سَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدَخُولُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ يُغْفَرْ لكم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 بَقُلْهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ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 انهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبي اي نبي غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان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 وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه اللَّهَ يَا مُرْكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَقُولَ مِنْ الْجَاهِلِينَ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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا, وإنا ها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرب مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجدت بالحق فذبحوها وما كادوا وَإِن قتلتم نفسا فادارقتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم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 يَقُفُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَن اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا حَدّثُ نَهُم بِمَا فَتَحَ اللهَّهُ عَلَيكُمقالَال أَتُحَدّثُونَهُم بِمَا فَتَحَم اللَُّ عَلَكُمْ لحَجُكُمْ بِهِيرٍ دَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعَْقِلُون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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى مَنْ كسب سيئة وأحاطت به خضيئاته فأولئك, فأولئك أصحاب الله هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثا قبل إسرائيل لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تَوَاللَتُمُ إِللاا قَالِيلًَا مِكُم وَهَنتُم مُرضُون وَإِذَا خَنَّامِ ثَاقَكُم ل تَسفكَُذِمَا أَكُمْ وَلَا تُخْرِجونَ أَن فُسَكُم مِن دِارِكُم ثُم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 وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِاسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يأتُوكُمْ أُسَارَى فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إِلَى 16. وما الله بغافل عما يعملون 17. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَتَكَلَّمَ مَنْ جَاءَكُم رَسُولٌ بِمَا لَا تهوى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 فلعنة الله على الكافرين بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغينا وَيَنزِلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ۖ فَبِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ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 فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَن بَأْاَ اللهَ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعون قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سمايا مركم به إيمانكم اتْلُكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ 124. ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ نزل به على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مَنْ كَانَ عَدُ وَِّ اللَّهِ وَمَلََاائِكَتِهِ وَررسُلِهِ وَجِبِرلَ وَمِكَ إلَ فَإِن النَّلَّ فَإِنَّ اللَّه, الله عَدُون لِكَافِرين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 ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن ان الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملائكه وما انزل على الملائكه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 يَأْثُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يا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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية لو ننسها نات بخير منها أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ بُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرُضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر باليمان فقد ضل سوا السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردون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 وَقالَالَةٍ يَهُودُ لَسَةٍَّ صَرَ عَ شَيْ إ وَقَالَةٍَّ صَلََ لَسَة يَمُودُ على شَيْل إِوَهُمْ وَهُمْ, وهم يََتْنُونَ الكِتَ كَذَلِكَ قَالًَاَّينَ لَا يَعَلَونَ مِثْلَ قَوْلِِمْ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ ظُلِمَ مِمَّنْ نَعَمَ سَاجِدًا لِلَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ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 فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات ولأرض كل له قانتون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 كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَد بَيَّنَّا لَنَا يَأْتِي قَوْمٌ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بالحق بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَن أَصْحَابِ جَهَنَّمَ وَلَنْ تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهدى ولا ايني اتبعت اهواء ام بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير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 نرااى لنذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عد ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك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 وَهدنا إ إ الرهم وَإسماع أَطَهر بَت للطفين للطفينَ وَعكِ فينَ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 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰةً تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۘۗ أُرُوٰىَ أَمَنَّا بِاللّٰهِ وما أنزل إلينا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى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 أَإِنَّا مَنُّو بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرًا لِلَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْتُ حَاجُّونَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا وَلَكُمْ نحن لَ مخلِصون أَمْ يقولولونَ إِ إبهم وَإسماعلَ وَإسح قَ يعح ب وَلَسبطَ كَهُ دَنَونَ صال ق تُم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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء أعلى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 وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس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 وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهَا بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ الْعِلْمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْفِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا إنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونو ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطرا المسجد الحرام وانه لالحق من ربك وَأَنَّ اللَّهَ غَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَيَنَالَنَّ ۚ تَيْلًا يَقُولُ لنا ناس عليكم حجه الا الذين ظلمو منهم فلا تخشوهم واخشوني ولا يتم ما نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما ارسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم, ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون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 قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة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 مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَلَّا يَكْفُرُوا بِهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, إلا الذين تابوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا إِنَّهُ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ لَّذِكَ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ 7. وَالنَّاسِ أَجْمَعِنَ خَالِدِينَ فِيهَا 8. يُخَفَّفُ يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 9. وإلهكم إله واحد لا فِي خَلْقِ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في انزل الله من السماء وما انزل الله من السماء مما فانحيا به الارض بعد موتها فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح وتصريف الرياح واستحاب المسخر بين السماء والارض لهن لقوم يع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَادَهُمْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ضربوا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 وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْلَنَا كَرَةً فَلَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يامركم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 آبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او ولدا وَمَا لا لِيَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمُ اشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ إياه إنِ ماَا حَوَ مَ عَلَيْكُمُ الْ المَيتَةَ وََّمَ وَلََحمَنُ فزيرِ وَمَا أُهَِّ بِه لِغَيرِ الل فمَلُ الطُ الرَغَيِرَ فَغِ وَلَا عَدٍ فَل إِثمَ عَلَيْ إِ اللهَّهَ غَفْمُور الرَّحيم انَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لَّأُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّنِيمٌ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 والكتاب والنبيين وآتا المال وآتا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن نَوَافِرُ رِقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنثى بنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيق من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب لني وَلَكُمْ في القصاص حياة ياء إلى الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف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 أجيب دعوة الدعي إذا دعان فليستجيبوني ولوا منوبي لعلهم يرشلون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَانظُرُوا إِلَىٰ نِعْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ أَحْيَاكُمْ بَعْدَ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 تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطن وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الشكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالثم وانتم تعلمون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 واتقوا الله لعلكم تفنحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم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 إِن تَهَوْ فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَنَاهَوْ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكموا إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهديب ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية ففدية من صياب أو صدقة أو نسك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 إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسفكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرا فمن الناس من يحر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 وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ واذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فَيَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَمٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَنِي إِسْرَاء مَا تَيْنَا هُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبْدِلِ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم النبيين قِتَابَ مِن حَقٍّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَيِّنَاتٍ بَيْنَهُمْ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 اياتكم مثل الذين خلو من قبلكم ولم ما جاءكم مثل الذين خلو من قبلكم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 فأولئك حبطت عمالهم في الدنيا وناخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدون وفي سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخبر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع اسمهما اكبر من نسعهما ويسالونك ماذا تنفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم لا ياخذن تتفكرون في الدنيا ولا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ أَخْلِصُ لَهُم خَيْرٌ أَمْ أَن نَّضَعَ فِي أَيْدِيهِمْ وَلَا يَصْرِفُونَ عَنْهُمْ خَيْرًا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ولو شاء الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تمكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُ فَإِذَا تَطَهَّرْ لَفَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم ثاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله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 ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم ولا يحل لهم ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم ان كن يوم بالله واليوم الآخر وابعولتهن أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا إِنْ يَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حدود اللَّهِ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 فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنّا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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقرر منفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم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 فلا تعظلوهن ان يكن احنا ازواجهن فلا تعظلوهن ان يكن احنا ازواجن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسه إلا وسعها لا تضار واردة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك اِن اَرَدْتَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَاِن رَّدُّتُّمُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 117. والله بما تعملون خبير 118. ولا جناح عليكم فيما عربتم به من خطبة النسائي وكننتم في أنفسكم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُ الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فإن خفتم فرجالنا ورقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا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 هَدَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تُوتُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصض وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بنين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إن لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتمون وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ أَنْ لَا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ لَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوِ إِلَّا قَلِيلًا والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عني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 بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ارْتَادَ رُفْكَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمْ مَا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا قُوَّةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ وَلَمَّا دَرَسُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ قَدَامَنَا وَثَبِّتْ قَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِعَذْلٍ فَسَدَتِ الارضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلَّ نَ بَعْضُهُمْ عَلَى بعض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 ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قرسيه السماوات ولرب ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ فَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ نُقُولُهَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْنِيَاؤُهُمُ الطَّاوُتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناتاه الله الملك إذ قال إبراهيم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 وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 مَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ مَجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُم يَأْتُونَكَ سَعْيًا وَعْلَمَنَ اللَّهُ عزيز حكيم.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 مَا لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُوهُ وَلَا آذَلَّهُم أَجْرُهُمْ عِندَ يَرُدُّهُمْ ولا, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حليم. يياأَُّهََّذينَ آممَلُوا لَا تُمَقِلُوا صَدَقاتِكُم بِالْمَنّ وَلَذكََّذ يُم فِقُمَالَ كَالَّذِي يُم فِقُمَا لَهُورِأَ أَ النَّاسِ وَلَا يُمِنُ بِالْم لاَ إِلَهَ وَالْيَوْمِ لَاحِقَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ لا صَلْدًا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة نصابها وابل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 صار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم لايات لعلكم تتذكرون يا ايها الذين امنوا ان تثقوا طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه وَلَسْتُم بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُمِضُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَلِيُّ الْحَمِيدِ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهلون اغنيا امن التعفف تعرفهم بزيماهم لا يسالون الناس احافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ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 البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمَن بَيعُ مِثْلُ الّبَاب وَحََّ اللهَّهُ بَيعَ وَحَرَّمَِّبَ فمَنْ جَ أَومَوعضَةٌ مِ الرَبِّهِ فَن تَهَا فَلَهُ مَا سَلَف وَأَمرُهُ إَِ اللَّ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 الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله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 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يضرمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بَيْنَنِي لَا حَجْلٌ مَسَمَّن فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَبْكَاَتِبٌ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُمُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُب وَلْيُمْلِ النَّبِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَنَوْ ضَعِيفًا وَلَا يَسْتَضِيعُ أَنْ يُمِنْ لَهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَبِلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِ إِم يكُونَ رَجُ لَْنِ فََجلُ وَالمررعََتَان مِ تَرضَوونَ مِن الشّهدَ إن تَظِلَّ إِحدَمَا أَن تَظِلَّ يحذَام مَا فَتُ ذَكرِرَ إحذَ مَ نُخرَ لا تدعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا لو كبيرا لا اجله ذلك اقسم عند الله واقوم للشهاده اذنا أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها, تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدون لا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه بِكُمْ بكم واتقوا الله ويعلمكم الله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 حَاسِبكُم بِهِ اللَّهُ فَيُؤْخِرُ فَيُؤْخِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّب مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا الرَّبِّ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا مِنَ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ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 كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا